صفات الرسل وقد تحدثنا عن الصفة الأولى ألا وهي الفطانة أو يعني الذكاء وتحدثنا عن الصفة الثانية ألا وهي العصمة واليوم ننتقل إلى الصفة الثالثة من صفات الرسل ألا وهي صفة الصدق حينما وقف سيدنا جعفر رضي الله عنه أمام النجاشي، وقال لبو أيها الملك، كنا قوم أهل جاجليا، نعبد الأصنام، ونأكل الليتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الرحيم، ونصئ الجوار، ويدكم قليل منا الضعيف. حتى بعث الله صينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. فصدق من أبرز صفات الرسول عليه السلام. ولا يرفع الإنسان عند صاد شيء كأن يكون صادقا صادقا معه. وصادقا مع نفسه وصادقا مع الناس قال عليه السلام والسلام يصبع المؤمن على الخلال كله إلا الكذب والخيانة يعني قد يكون المؤمن حادة طبعي مقبولي على العين والرأس وقد يكون المؤمن يعني كثيرة الانفاق على العين والرأس وقد يكون المؤمن مائلا إلى الانطلاء على العين والرأس وقد يكون المؤمن محبا للاختلاط على العين والرأس كل هذه الصفات لا تقضح في كرامة المؤمن ولا في مكانته المؤمن ينطبع وقد قال عليه الصلاة والسلام الحدة تعتري خيار أمتي أما أن يكون المؤمن كاذبا أو خائنا فهذا مع إيمانه لا يجتمع إيمان وكذب ولا إيمان وخيانة لذلك الصدق صفة بارزة من صفات الأنبياء عليه السلام وهي من أبرز صفات المؤمن لماذا لأن الله أمر المؤمنين بما أحمر به المرسلين لا بد من أن تكون أيها الأخ الكريم صادق صادقا مع الله وصادقا مع نفسك وصادقا مع الناس فإذا استفى الله إنسانا بالوحي استفاه بالوحي وكلفه تبليغ رسالته للناس وزوده بالمعجزة التي تشتد بصدقه أنه رسول فهل يؤقل أن يجبهت استفاه الله وفالعليم الخبير استفاه الله بالوحيد مكلفه تبليغ رسالاته للناس، وأيضه بالمعجزات التي تؤكد صدقه أفيعقل بعد هذا أن يقبل يعني هذا شيء في علم العقائد مستحيل عقلا من الذي اختاره العليم الخبير لو أنه كذب عليه لكان اختيار الله غير صحيح إذا هذا الذي استخاف الله وأجده وكلفه بالتبليغ لا يؤقل أن يجذب الآن الرسول مؤيد بالمعجزة فلو كذب قبل المعجزة لكانت المعجزة تأييدا للكذب وللكذب بعد المعجزة لكانت المعجزة تأييدا للكذب إن هذا الذي أمسك العصا إذا هي تحبان مبين ما معنى هذا؟ معنى ذلك أي أيها الناس إني رسول الله فإذا نطق بالكذب قبلها أو بعدها فالمعجزة أصبحت تأييدا للكلم وهذا مستحيل عقلا ولا يليق بحضرة الله سبحانه وتعالى أن يسكت يرثى لما يجرم عليه ولا يعقل أن يكذب النبي على رضيه لا يعقل أن يكذب النبي وعلى رضيه ولا يكذبه لا يكذب له ولا عليه ولا يكذبه فلشنو في العقيدة الصحيحة التي يجب أن تعلم بالظهورة صادق قطعا في كل ما يبلغ عن ربي لذلك سيدنا تعالى قال ثلاثة أنا فيهن رجل احتماسي وذلك فأنا واحد من الناس ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى من عند الخبير من عند العليم من عند الخالق من عند الذي لا يغفل من عند الغني من عند رب العالمين ما سمعت حديثا من الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى اغصرف منها ولا دخلت في صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى اقضيها وفي ما سيوى ذلك فأنا واحد من الناس سيدنا موسى اشار في خطابه الى فرعون الى انهم شاهد معجزة وهذه المعجزة دليل صدقه في النقل عن ربه يعني أحيانا يقول للمعلم الأخطاني أروح على البيت أطلب منه الحاجة الفلانية وأعطيهم هذا الخاتم علامة امرأة امرأته فيما أذكر سيدنا في امرأة أحد الذين أدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم بعد فتح مبكة جاءتهم امرأته للنبي تستعطفه وتستأمنه فقال هو آمن قالت لا يصدقني قال هذه عمامتي دليل صدقك إذن هذه المعجزات التي يأتي بها الأنبياء هي دليل صدق وأنهم رسل من عند الله وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق أيضا يعني إذا واحد اتشرف اتشرف الله عز وجل رفعه يشرف بأن يدعوا إليه يعني لو أنه تكنم بخلاف قناعته لو أنه سكت عن حقيقة يعرفه لو أنه بالغ في حقيقة لو أنه قفر عن إلقاء الحق فقد خان الرسالة وخان الأمانة لذلك قال الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله يعني إذا واحد ألا فيه حرام وأنت تعلمها حراما أردت أن لا تزعجه أردت أن لا تحرجه أردت أن لا تخجل منه أردت أن تبقى لك معه مصالح أردت أن تتفع منه قال لك هذه حرام إذا قلت له له حلال فقد فقطت من عين الله عزيز أن يسقط أحدنا من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أفهم من أن يسقط من عين الله يجب أن لا تأخذك في الله لغم تلائم يجب أن تنطق بالحق وكلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا حقيقي على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي يا بني إسرائيل. إذا الرسول لا يعقل بل مستحيل عقلا أن يكذب على الله ولا أيكذب. يعني أن ينطق بخلات كلامه. وأن الله اصطفاه وقال عليه الخبير وأمره بالتبليغ وأيده بالمعجزة وإن كذب قبل المعجزة فالمعجزة تأييدا للكذب وإن كذب بعدها فالمعجزة تأييد للكذب رب عز وجل شهد بهذا النبي المصطفى عليه أسمى صلاة والتسليم قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لذلك علماء الأصول قالوا هناك وحي مدلول وهو القرآن وهناك وحي غير مدلول وهو ما صح من الحديث الشريف بل إن الذي ينكر الأحاديث الصحيحة المتواثرة يعد كافرا بل إن الذي ينكر الأحاديث الصحيحة التي تواترت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لو أنه أذكر كدام الله لكن بالمناسبة ليس من حق أحد على وجه الأرض أن يكفر الناس ليس من حق أحد على وجه الأرض يجب أن يقف الإنسان وقف السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة قال إن تعجبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم هذا تدخل في شؤون الله عز وجل بدل أن تكفرك اسعى في هدايته بدل أن ترثب نفسك وقيا اسعى في إرشاده من قال هلك الناس فهو أهلكه إذا دمى ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي اليوحى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يعني إذا أنت وجدت تصريح بجريبة أو قرار بإباحة شراء السيارات أو منع بيع أو تلاقي السوق اختلف اختلاف اختلاف كبير أبي واحد مرة بسطر جريبة هذا السعر كل سارة 200 ألف ليرة سطر واحد فإذا كان إنسان عنه التصريح الصغير يغير أسعار كل الحاجات أردنا عن تأجيل خالق الكون القرآن الكريم ستمائة صفحة فيه وعد وعيد فيه إنذار وفيه إعذار فيه توبيح فيه تصريح ألا يستحق خالق الكون أن تصدقه وأن تطلعه والله الذي لا إله هو لو خاف الناس من ربهم كما يخافون من بعضهم فنخل الجنة إذا تعلم أن هذا الإنسان إذا قال فعله وهو يملك أن يؤذيك وقال هذا ممنوع فهل تفعله لا والله لا تفعله كيف, كيف تسمح لنفسك أن تصدق إنسانا ولا تسمح ولا تفكر في أن هذا القرآن من عند الله وفيه أرامر ونواهي ما لك أين أنت لذلك قال الإمام الجنيد ليس الولي من يخرق من يفعل خوارق العادات ولكن الولي من تجده عند الأمر والنهي في الملمة يعني لو فرضنا الله عز وجل السميع المصير في هذا كل شيء قلوا معكم اينما كنتم لو ان رسولك كذب علي ايتكم وهاكذا وما كان عندي علم هاي بحكي انسان ما انت بهد بحكي انسان ما قدرني ذلك انه كذب علي بحكي انسان ان خالق الكون وين معكم اينما كنتم سميع بصير يعلم السر واخص لو أن نبيه كذب عليه هيتوك بسودا اسمعوا الآية ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين لو تكلم كلمة واحدة من عنده لعقلهم الله عز وجل فلكسف هذا الكلام الذي لا يطابق الرسالة ولما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن أن يبدل فيه الآيات التي تنسب اعتقداتهم قال الله له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي هذا شيء مستحيل وكلمة ما يكون لي من أشد أنواع النفي ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ومعنى أن أبدله من تلقاء نفسي هذه إشارة إلى وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم بل إن هذا هو الدليل وهناك أدلة أخرى مثلا هل تتقي أن تقول قال الله تعالى لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حسب نفس الآية الظاهري؟ الخبر من خارج الصلاة هذه آية منسوخة قل رائدة إذا في القرآن آية ناتخة وآية منسوخة وهناك أدلة كثيرة عليها وهناك حكمة بالغة من من الإثبات ومن النسخ ومن بقاء الآية بعد النسخ وإذا تطلع عليهم آيات بينات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 ولا أتطيع أن أزيد فيه ولا أن أنقص منه ولا أن أبدل ولا أن أغير ولا أن أعدل ولا أن أعطل أبدا إن أتبع إلا ما يوحى إليه هذه أبانة التبليغ الذين يذهبون إلى مقام النبي المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم ماذا يقول أمامه في حضرته أشهد أنك بلبت الرسالة وأديت الأبانة ونفعت الأمة كشفت الظلم ومحوت الظلم وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العبادة إلى سبيل الرشاد والله سبحانه وتعالى علمه أن, أن الذي يفتري عليه الكذب هو من أشد أنواع الظلم الذي يفتري على الله الكذب يعمل عملا من أفضع أنواع الظلم قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون يعني قد يقول قائل الأنبياء لا يكذبون هم صادقون وصدقون مئة في المئة نحن كمؤمنين ما علاقتنا بهذا الموضوع يعني إذا خرجت عن الحقيقة إذا سكت عن الحق أو نفقت بالباطل فهذا يصلك من الإيمان المؤمن لا يكذب المؤمن لا يكذب إذا سكتت عن الحق أو نفقت بالباطل يعني إذا أفترت للناس ما يرضيهم وتعلم أنت أن هذه فتوى لا ترضي الله ولكن ترضي زيدا أو عبيدا. أليس هذا كذب على الله؟ دعونا من موضوع أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه صادقون وصدقون نحن إذا أفتيت للناس بفتوى ترضيهم بها وتغضب الله أحبه وجل أليس هذا كذب على الله؟ إذا سكت عن الحق أليس هذا كذب على الله؟ إذا نطقت بالباطل أليس هذا كذب على الله علاقتنا نحن كمؤمنين من هذا الموضوع يجب أن نعتقد اعتقادا جاذبا أن, أن الإنسان أن المؤمن إذا كذب فقد خرج من إيمانه لأن المؤمن لا يكذب هكذا قال عليه الصلاة والسلام رأة قالت لوليد الله تعال هاك ويبدو أن نعى قريبة النبي عليه الصلاة والله قال ماذا في يدك؟ قال التمرى قال أما لو, لو لم يكن في يدك تمرى لعد هذا عليك كذيما كفل صغير عمر السنة تعال هاك ألم تسمح بأن بعض المحدثين الأجلاء حينما رحل من المدينة إلى البطرة ليتلقى حديثا عن رجل في البطرة رأاه عن بعد وقر وضع طلق ردائه هكذا مو ممن فرطه فيها شعير فلم ما اقترب منه لم يجد شيئا فلم يكلمه وعاد من حيث أتى هذا كذاب هذا قلمي كذاب على الفرط مالدة عالية بس أمل العملية هيك أغمع أن في ردائه شعيرا من أجل أن تأتي الفرسول عنده فنجمع دم يجد هذا الشاعير حتى هذا كذابا دام هذا الإنسان كذابا لا يليق أن نأخذ منه حديث رسول الله انتظر ألا. الإمام البخاري جمع ستين ألف حديث الإمام البخاري جمع ستة ألف حديث واختار منها تسعة آلاف حديث فقط صح. صحيح البخاري فيه تسعة آلاف حديث فقط مختارة من ست مئة ألف حديث كم بذل من جهد إذا أجمع أهل الملل والنحل والشرائع بلا استثناء أنه لا يتم إثبات رسالة رسول إلا بالصدق يعني الأنبياء والمرسلون جميعا صادقون فيما بلغوا عن ربهم هذا كلام خطير جدا يعني أنك إذا قرأت حديثا شريفا هذا ليس من عند رسول الله ليس اجتهادا هذا هذا وحي من عند الله فمخالفته مخالفة لأمر الله وفاعته فاعة لله لذلك ربنا عزوجل قال ما أتاكم الرسول فقدلوه وما نهاكم عنه فانتبه لذلك قال الله عز وجل وما يزع الرسول فقد أطاع الله هذا في موضوع دقيق لو أن لو أن الرسول كذب في موضوعات غير رئيسي ما العلاقة بالدين؟ هل في علاقة مع زوجته مع بيته مع مع مع جيرانه؟ لو أن الرسول يكذب في موضوعات مال علاقة الدين إطلاقا هذا الكذب في موضوعات لا علاقة لها بالدين يسبب الشك برسالته كلها فالذي يكذب في علاقته مع الآخرين يكذب عن الله عز وجل لذلك لا تثبت رسالة الرسول إلا بالصدق لو سمحت لنفسك أن تعتقد أن رسول الله يكتب في أمور ما لها علاقة بالدين أبداً. لا المؤمن بيفرضنا عن إكل إكل يتبينه. لو قال له إذا نجحت باخذة بالدرج. ومنو ياخذ له ياها؟ أنا شدوا عن النجاح. هذه أكذوبة هذه. هذا السلوك لا يليق بالمؤمن. لا تعجز. وعد السر بين. إذا وعدت فأوصي. يعني ما بليق بالمؤمن يكتب. أما النبي لو أنه كذب في شأن تافي من شؤون الحياة في علاقة شخصية خاصة لعظ هذا الكذب دليلا على كذبه في رسالته إذن لا تثمت رسالة الرسول إلا بالصدق في كل أحوال النبي ورسول عليه الصلاة والسلام حتى أن الإيمان, الإيمان ليس من أخلاق الأنبياء. يعني يغمد واحد يفعل كذا. هذا إيماء كأنه في في شيء ظاهر في شيء قال عليه الصلاة والسلام: ترفسكم على بضاعة نقيّة ليلا كناعي. الآن الصف الثاني من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. صفة التبليغ لحظنا أيها الإخوة أن الرسول مبلغا عن الله تعالى وأن الله اختفاه لهذه المهمة وأنه أمره بتبليغ جميع أحكامه وشغيعه لنا وذلك بمكتبى قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أرسل أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس يعني لن يستطيع أحد أن ينالك من الأذى. لن يستطيع أحد أن يقتلك أنت مكلف بالتبليغ والله يعصمك من الناس آية أخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسك من بين يديه ومن خلفه رفض ليعلم أن قد أدله رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله عن فرجل ويسأل هل بلغت رسالاتي ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا قادم ولكن حق كلمة الحبابي على كافٍ في أن نقطة مهمة جدا أن الرسل مقصودون عصمة الدم عن مخالفة أمر الله مقصودون من أن يقتل مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الله عز وجل والله يعصلك من الناس عصبه من أن يقتل والأنبياء جميعا ورسل جميعا معصومون من أن يعصوا الله عز وجل إنه لو عصوا الله عز وجل والناس مكلفون باتباعهم لصار التكليف باتباع المعصية لصار أدر الله أن تعصي الله يأمرك الله أن تطيع هذا الرسول ويعطيه، إذن كأن الله يأمرك أن تعطي، والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحش، فلذلك الرسل معصومون عن مخالفة أمر الله، وأن تبليغهم جميع شريعته لخلقه بما كلفه الله إياه، وجب علينا أن نعتقد بأن الرسل لم يكتموا عن أممهم شيئا. مما أبروا بالتبرير كمد مكلف التبرير إلى إلى معن إلى أبعاد كثيرة معنى أذن النبي عليه الصلاة والسلام أو معنى أذن الرسول عليه الصلاة والسلام مكلف بالتبليغ يعني لا يمكن أن يكتب من الحق شيئا يعني, يعني شيء بيت في بيت الحق ما حناحكيه أي إزكان حكيناها بتبس مكانتنا. هذا شيء مستحيل بحق الأنبياء. بحق حصوه. معصوبون عن أن يكتبوا شيئا أمره الله بتبليغه. لأنهم لأن الله عز وجل محترهم لحمل رسالته إلا ليقوم بتبليغ شرائعه لخلقه. وأنهم معصوبون عن المعصية في هذا قطعا إذن معصوب عن أن يقتل معصوب عن أن يعصي مخصوم عن أن يكتم لا يكتم ولا يعطي والله سبحانه وتعالى أعطبه عن أن يناله الخلق بالأنا من الذي يؤكد أنهم لم يكتبوا شيئا مما أبنوا به الدليل الأول أن الله عز وجل شهد لهم بأنهم فعلوا ذلك في مناسبات كثيرة الأمر الثاني أن الله عز وجل ذنب أهل الكتاب الذين يكتمون شيئا من التوراة والإنجيل فلم يرضى منهم وهم أفراد عاديون هذا الكتنان لم يرضى منهم هذا الكتنان هم أفراد عاديون فكيف يرضاه ممن اختارهم لحمل رسالته وهل يسكت عنهم لو كتبوا شيئا وكتمان الحق من أكبر المعاصي التي لا يسقث الله عنها، لذلك قالوا أستأجت عن الحب شيطان أخرس. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كتب شيئا أنزله الله إليه وأمره بتبليغه، لا ما قاله الله ما الله بحقه حينما قال عبدا وتولى، ولا كتب. قصة زينب التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالزواج منها بعد أن كانت مطلقة لمتبناء زيد وتخفي في نفسك من ما هو وتخشى الله وتخشى الناس والله حقه أن تخشى عفى الله عنك لمؤذنت لهم لو كان بالإمكان أن يكتغى النبي العدنان شهر أنه من القرآن لكتب هذه الآيات إذا يجب أن نعتقد احتقادا جاثما في حق غفل أنهم بلغوا جميعا ما أمرهم الله بتبليغه اللهم قد بلغت اللهم تشكف اللهم قد بلغت اللهم تشكف ويجب أن نعتقد أنهم لم يكتموا شيئا مما أمروا بتبليغه بأذنى الكتمان ضد التبليغ فإذا وجبت له صفة التبليغ انتنعت عنه صفة الكتمان. إذا دمه كل شيء ولم يكتم شيئا هذه الصفة صفة التبليغ من صفات الرسل عليه الصلاة والسلام ومن صفات الرسل قالبا أنهم لا يتحرضون للأمراض المنفّرة، في أمراض جنسية منفّرة، في أمراض يعني ولادية، في أمراض يعني الإنسان لا يفتح لهذا الموضوع يعني ما قلتلكم نحن في ابن قيس، كذا قصيرة قامتي أسمل اللوني، نأتي الوجنةني ذاولا عنيني، إحنا فا. إلا وجد آخرا منه بنصير سو كان مع ذلك سيد قومي إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف لا يسأل له في معظمه وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شربه وله مواقف مسألفة لكن النبي الكريم جمع الحسنيين جمع كمال الخلق والخلق Gibse وكانت الحياة الزوجية مسايدة ومعنها كلافرة بالمئة في قد تقبل قبل يتزرج الإنسان سيبا أفضل لكثير من قول السيبة فأول صفة المرأة التي يجب أن تكون زوجة أن تكون صالحة ذات دين لذلك الصحابيات كنا يخاطبنا أدواجهم كما يليه يا فلان، نصر على الجو ولا نصر على الحرام. المرأة الصالحة تعين زوجها على الشيطان، ولا تعين الشيطان على زوجها. إن نظر إليها سرد، وإن غاب عنها حفظ، وإن أمرها أطاعت، وإن أخطأ عليها عليها برد. فهذا هو الأصل به ينبغي أن يقع على. لو كانت ضعفة الدين يعني معنى دين المرأة أن تصول نفسها يعني إنسان وهي في الطريق حدثها بكلمة إذا أجابته بكلمة منافلة حدثها بكلمة لينة سأجابته بكلمة لينة توددها لزوجها هذه لزوجها أما إذا كان الوصف للآخرين والتودد والنعومة واللطف والأنوثة والذينة والطريق لمن في الطريق لمن في الدائرة للجيران للأصحاب هذه باعة لا دين فيها ضعيفة الدين تبذل نفسها للناس هذه لا تصلح أن تكون دوجها. لذلك يجب أن تكون فادحة ذات دين وهذا هو الأقل لأنها إن كانت بعيفة الدين في صيانة نفسها وذ... إذ أذرت لزوجها تلاقي يتزوج ناسي بالطريقة يتغانى جميلاتها إلا أنت مخيف مصرماته إذا تقعشوا من يعلم وضعته في الوحل إذا الإنسان يتزوج براء فيها تبعوه في الوحل تبريغوه في الوحل لذلك عليك بذات الدين تربت يا جاه انت تحتاج الى الراعة اذا ذهبت الى العمل تبقى قرير العين مطمئن النفس بلان هذه المرأة مصنونة يعني يكفي ان تفتح الباب هكذا للطارق في, في غياب زوجها يكفي ان تخرج الى الشرفة بسيادة النوم يكفي أن تخرج لتنظف أمام الباب بثيابها العادية يكفي أن تدخل في مبنى في المدخل مدخل يكفي يكفي أن تقف أن تحدث الرجال ولا شيء أمراً معسياً قال إذا كانت كذلك أضرب زوجها وسولدت بي... وسوبت ولجأت بين الناس وشوشت بالغيرة قلبه، الواحد من شغالباد بنوثه فعط العمل وتنخرط بذلك عيشه فإذا سلك سديل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء فإن سلك سديل التساول كانت متعاوناً بدينه وعرضه ومنسوباً إلى قلة الحمية والأنف النبي الكريم يقول لا يدخل الجنة ديوت سأله عليه الصلاة والسلام من هو الديوط يا رسول الله اجاب إجابة مختصرة قال الذي لا غار وعلا عن بديه أربعة الفا حش سفيء أهله اللي هو جالس زوجته عنده وربتيل بالشرف يعني ما ما داعي لاضطر اوضاع طبيعي جدا شرفي على الطريق الناس يرمها بأبها وظمه ولا يبالي لا يبالي هذا إشكال في موضوع هذا الرسم. قال فإن كانت فاسدة الدين من نواح أخرى باستهلاك ماله لم يزل عيشه مشروشاً. يعني ما لا أمنه تلتف في غبته كيفما شاء تأخذ من بيته البنيوت الآخرين بدون علمه. هذا كمان فساد في الدين لا تحفظ ما تحفظ نفسها ولكنها لا تحفظ ما لديه إذن يصبح عيشه منظصا ألي كيف حاولك يا شريحة لو كعيثة شقيه بل هي جحيم لا يطال آثر الجمال الله آثر الماء فأطرهم الله آثر الحطم والمتب فأهدهم الله الدين فأطعدهم الله فعليك بذات الدين تربت يدك الثانية الصفة الثانية خشف الخلق فإنها إن كانت شريفة اللسان بذيئة الجنان كافئة النعام إنه لا عاد يحتمل من زوجته بذائة لسانه ولا شدة يعني تحوضها فاتفق معا بعد جهد الجري على أن تهاتينا يوما وأن تقضعه لسانها يوما فكانت هي من هدى فلدها الغدر، الغدر، بعيداً الغدر، لذلك هذه المرأة فئة الخلق، كافرة النعم، التي تتأذى زوجها الطلاق من غير بأس، التي إذا خرجت من من البيت تشتكي على زوجها، تصفه رأيه، تتحدث عنه بالسوء. تفضي الى الناس بعلاقته معه. هذه المرأة سيئة الخلق لم يستطيع الرجل ان يعيش معها. دولها اكثر من نفعها. وقال بعضهم الصبر على لسان النساء مما يدحم به الاولياء. يعني يبدو انه من رجع الشعر ابيض وتراجع الاسباح فاستعدى عليه اهل المرأة الى عمر وقالوا حسبناه شابا انت مكن في هوية وقتا شافوا شاب وقالوا حسبناه شابا فالجعه عمر ضربا قال له هل لا اعلمت انك هل انك تخذب شعب رأسك فشوفنا اعلمت كيف كان الشعر كله بستعافة شكرا مركب ببليه قبل الغرر يقع في الجمال والخلق جميعا فيستحب فيستحب إزالة الغرر في الجمال بالنظر وفي الخلق بالمسك والتيقم سألنا بالخلق. الآن سفى الرابعة في المرأة أن تكون خفيفة المغرب قال عليه الصلاة والسلام أعظم النساء بركة أقلهن المغرب أحدثكم من يومين من, من أسبوع كيف أن قرية اتفقوا جهاؤها على أنه من يطلب من زوج ابنته شيئا يفوق ساعة وخاتما بسيطا فقد خرج من تقاليد هذه القرية يعني أيها أفضل أن يكون الزواج نصيطا أن يحل محله استفاح مكاح بطير أصدقوا استفاح لذلك إذا جاءكم من تحضرنا دينا ويقولوا فتنوّجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير قال بعض الصحابة تزوج على نوات من ذهب كانت قيمته بها خمس درافين وزوج سعيد بن المسيد هذا تابعي جليل خطب ذته الوليد بن عبد النبي عنده تلميذ فقير اسمه عبد الله بن غريب داعه تلفي زوجته. والأمال لها فزوجه هذه الفتاة الحافظة لكتاب الله زوجه هذه الفتاة الحافظة لكتاب الله والفقية لأمور الشرق وقدمها له في الليلة نفسه قال مطاق الباب. قال من الطارق يوم الخطبة قال سعيد فقال عبد الله ذكرت أشخاص الذين اسمه سعيد ولم يخطر في بالي أن الطارق الإمام الكبير سعيد فلما فتحت الباب وجدته فقلت يا سيدي أبعث تنفسك أنا كنت آتي قلت أنت عقل أن تؤتى هذه زوجته فأدخلها علي وكانت من أحسن النسائي خلقا قال السلف الصالح من بركة المرأة سرعة تزريجها وسرعة حملها ويسر مهرها سرعة تزريجها وسرعة حملها ويسر مهرها الآن فحنا شيء مقابل قال كما تكره في المهر من جهة المرأة يقرأ السؤال عن مالها من جنه بدرون هي شو بحايه انا بيت باسم ابي وبطالب باسمها اتقي اذكر اذكر شو حكى المدير كان ما شو بتشوف طلع عليه كان سمع جمال كركب منهم شو بيطلع ذكر الكرامه المكروه كلمه انه يكره ان يبحث على الزوج الغنى يُكرَهُ بالزَّوْجِ أن يبحث في الزوجة عن الغنى إذا لا ينبغي للمُقْمِنِ أن ينكح امرأة طبعا في مالها، بخاف أنه يروح المال فضّل. هلا إذا أهدا إليه هدية، فلا ينبغي أن يهديهم هذه الهدية ليضطرهم إلى المقابلة بالمثل. صار في عادي أنه كل دين وقف. ما هو من في ذلك؟ قدم هذين اقول انه قدم هذين لتقربة ايضاكية في اما كل شيء متنجوا اخي انا ويتها عندي ايام تجي هذين شو حقا ايضا روما اقول اذا بل شوف وشوف مسينتها انك عرفت لديه وكفت اما السؤال عن سعر تقييمه ويكون كمان شو عندها التبحان يكون هي كمان ذهب مطني فهذا قدمك يا لقيمة عنده انتهى لقيمة. فكمان لا ينبغي أن يقدم الزوج هدية يبتغي أن يعد عليه الخامس أن تكون المرأة ولودا بقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمعي أم فإذا عرفت للأخرين فلينتمع الرجل عن الزواج منها لأنها هي إلى زوج آخر تكون في إنسان بحاجمات للمعهر لا تنجد مثلا وفي عنده أولاد ويفضل كما قال عليه الصلاة والسلام أن تكون ذكرا وأن تكون نسيبة أي أن تكون من أهل بيت الدين والصالح لأنها تربي بناتها أو بنيها فإذا تكون مؤذبة تأذيبا راقيا فلن تستطيع تأذيب أولادهم لذلك أكبر حلمة تقدمها لأولادك الذين سوف ترجيبهم أيها الشعب المؤمن، أن تحسن اختيار أمهم يعني أول حق لأولادك عليك أن تحسن اختيار أمهم وقالوا يجب على الولي أيضا أن يراعي خصال الزوج بالمقادر و لينظر لكريمته لمن يزوجها الزواج يق سلينظر أحدكم أين يضع كريمته الزواج لك أصبحت ماء سوف يأبوها وينهها ويجلس معها فإن لم لهذه الفتاة الكريمة فلا ينبغي أن يزوج إن هذا الذي يضرب زوجته ولا بأي سببين هذا ليس أمر أي وزوج هذه زوجته هذه من الله أن تزوجها ثم يزوجها من من ساء خلقه أو تدينه أو قصر عن القيام بحقه أو لم يكافئها في الدين ومهما زوج ابنته ضالماً أو فاتقاً أو مبتغياً فإن هذا الزوج سوف يقود هذه الزوجة إلى جهنم لكن في يوم القيامة تقول هذه الزوجة يا ربي لن أدخل النار حتى أدخل زوجي قبلي في رواي أبي قبلي لزوجني هذا الزوج هل بات أكثرهم فيهم يكون عنده بيت فخم عنده معمال عنده سيارة ده... بدين بصير لك بصير لا ما يصير. او انه لما بيكون في طبع في هالفتاة يقول بيجي الخاطب انا بيصلي خاطب عندك فلو يصلي انا الكلزات تحنيشي انا اجل فرارة بوحلة تنين فلا شو بتكون فلو يصلي هذا مو مو صلاة بيكون تانا قد يصلي هلا بيصلي فرارة عايب اغلجها ومهما زوج ابنته ظالما او فاسقا او مبتبعا او شارب خمرين فقد جنى عليها في دينه وتعرض لصحة الله عز وجل لما قطع من حق الرحيم في ناحية مهمة جدا فالزواج بنتك فاسق اخوات افضينا واخوات المزوجين المؤمنين هي اصبحت مستوى عهد فاسق عادات وتقاليد اختلاف مشاكل حديث مخيم هذا بهذه الطريقة تقطع عنها كل أقوالها واحد سأل سيدنا الحسن اخطبني جماعة من من الشبان فمن أزوجها قال من من يتقى الله لأنه إن أحبها أقبلها وإذا أبغضها لن يظلمها الحد الأدنى للمؤمن أنه إذا أذل بعثه لم يظلم، والحد الأعلى يكرمهم. يعني ما رأيت في إنسان اللي إلا ويتبنى من أعماقه أن يأتيه شار يكرمه نفسه. لذلك لا لا قلب بال بالدين. الفقير الله يغني، الغني الفاسد ما ما من سبع على شيء شبع عليه ومن سبع على شيء مات عليه ومن مات على شيء حشر عليه الحمد لله رب العالمين الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وكرم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الوعداني ضم جمعنا هذا جمعا مباركا المصون. وجعل تفرقنا من دعبه تفرقا معصوم ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنى شقيا ولا محروم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين